الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة فهذه هي الحلقة الثالثة والثلاثون من حلقات من أحكام القرآن الكريم قتل فيها قول الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم نميتكم ثم نحيكم ثم إليه ترجعوا في هذه الآية استفهام بمعنى التعجب والإنكار لأولئك القوم الذين يكفرون بالله وهم يعلمون أنهم كانوا أمواتا فأحياهم الله عز وجل كانوا أمواتا قبل أن ينفق الله فيهم الروح لأن الإنسان قبل نفذ الروح فيه ميت جماد فيحيه الله عز وجل ينفذ الروح فيه ويخرج إلى هذه الدنيا ويعمل ويكتح ثم يميته الله عز وجل ثم في الحياة الآخرة التي ليس بعدها موت ويرجعه إليه ليوفيه ما معا ففي هذه الآية الكريمة الإنكار على أولئك الذين كفروا بالله مع أنه عز وجل كان هذه العناية فأوجدهم من العدم وأحياهم من الموت وكان من الواجب عليهم أن يقوموا بشكر هذا المنعم عليهم سبحانه وتعالى ومن فوائدها من فوائد هذه الآية أن الإنسان قبل أن تنفخ فيه الروح نيس جماد لا تعلق فيه حكم من أحكام الأحياء ويتفرع على ذلك أنه لو سقط قبل أن تنفخ فيه الروح من بطن أمه فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يسمع الناس لأنه عبارة عن قطعة لحم يدفن في أي مكان من الأرض ولا يحتاج ولا يهتاج إلى تسمية ولا إلى عقيقة فإن قال لقائل متى تكون الحياة فيه فالجواب أنها تكون إذا تم له أربعة أشهر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 بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فالارضون الثلاث تكون أربعة أشهر ومن فوائد هذه الآية بيان قدرة الله عز وجل بإحياء الموتى، فإنه لا أحد يستطيع أن يحياء الموت إلا الله عز وجل ولهذا لما حاج إبراهيم ذلك الرجل الذي حاجه في الله قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحي وعميت فبين له إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن ربه هو الذي يحيي ويميت لأنه لا أنه ذلك إلا الله وعما قول هذا المحاج أنا أحي وميت فهذا من باب التلبيس والتميه حيث زعم أنه يستطيع لحية والإماتة ولما كان هذا أمرا قد جحفى على الناس وتبس عليهم قال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشفق فأتي من المغرب فضهت الذي كفر ومن فوائد هذه الآيات الكريمة تقريب البعث بأحسن حجة بذلك أن الإنسان كان جمادا مجتاً ثم يحياه الله ثم يميته مرة ثانية ثم يحييه فالقادر على أشيائه أول مرة قادر على إحيائه في المرة الثانية كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله مثل العلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يفل العظام وهي رمي قد الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرجوع إلى الله تعالى للمجازات على العمل بقوله ثم إليه ترجع ومن فوائدها أن أنه ينبغي للإنسان أن يستعد لهذه الرجعة إلى الله لينظر ماذا يقابل به ربه فليحرص على أن لا يفقده الله حيث أمره أو يراه حيث نهى، لأنه سوف يرجع إلى الله وينبئه بعمله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الموت قد يطلق على الشيء الذي لم تسبق لم تسبق موته وحياته. لقوله وكنتم أمواتا فأحياكم فإن المراجب الميتون من لم تنفق فيه روح ثم قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوىهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم والذي خلق لكم ما في الأرض أي أوجده لكم لمنافعكم ومصارحكم إنا يهديكم وما هنا اسم الموصول عام شامل لكل ما في الارض واكد هذا العموم بقوله جميعا ثم بعد خلق خلق هذا السماء الى السماء على إليها وتسوى منا سبع سماوات أي أتمهن وأكملهن سبع سنوات وهو بكل شيء عليم فهو معرووف عز وجل على هذه السماوات السبع لا خير عليه شيء في الأرض ولا في السماء بل هو بكل شيء عليم وهذه الآية لها صلة بما قبلها. حيث تدل على عناية الله سبحانه وتعالى بنا وتيسيره وتيسيره. الاستفادة من هذه الآيات الكريمة أن الخالق هو الله عز وجل والذي خلق لكم من الأرض جميعا وأنه لا خالق إلا الله وقد تحدى الله سبحانه وتعالى الخلق أن يخلق شيئا ولو قل كما في قوله إن الذين تدعون من دون الله ليخلقوا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوها وكما في قوله تعالى أفرأيتم مات من أأنتم تخلقونه أم نفل خالقون أفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْخَالِقُ لِكُلِّ مَا فِي الْأَرْضِ وَبِإِذْنِهِ لَا تُكْرَهُنَّ عَنِ الْأَصْلِ فِي كُلِّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ أَغْيَانِ ومنافع الأصل فيه الحل والإباحة لأن اللام بمعنى الإباحة هنا فكل من في الأرض فالأصل فيه الحل من الأعيان والمنافع ومن التاء تحريم شيء منه فعليه الدليل وهذه القائدة قائدة هم, هم منافع تنفع كثير, كثير من المسائل فعندما يختلف اثنان في حل هذا المأكول أو تحليمه نقول الأصل الحل فما يدعي أنه حرام فعليه الدليل وعندما يختلف اثنان في عمل في الأرض من حراثة أو غيرها فإننا نقول الأصل الحل إلا ما قام الدليل على تحليمه وعلى هذا أو على هذه القائدة يجوز الإنسان أن يتمتع بكل ما في الأرض مما يكون المشروب ولا حرج عليه في ذلك إلا أن يقوم دليل على التحريم وإلى حلقة القادمة إن شاء الله الحمد لله رب العالمين